بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أرضا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة لازل حديثنا موصولا حول القراءة في شرح مقدمتي التفسير الشيخ إسماعيل تبيت رحمه الله تعالى شرح شيخنا الشيخ محمد أبو صالح العثيمين رحمه الله وأعلى درجته وصلنا، نعم سمعت يأتيناكم مني خدا نعم في وصف القرآن صدر. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هُدًى فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرب عن ذكري فإن له معيشة من ضنكا ونحفره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك اليوم تنسى نعم أنا في ملاحظة لما نقول قال تعالى من, من لأن الله لا يقول لكن ممكن أقول قال تعالى بعد عدو للمشيطان وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع روانه السلام من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط مستقيم قوله فإما الجملة هذه شرطية لأن أصلها إن وما زائدة للتوكيد وفعل الشرماء. لأن ص إن ما وما زائدة للتوكيد. نعم. وفعل الشرف يأتي أنكم وجواب الشرف. نشوف نقول إيه زائدة للايه للإيه؟ الإيه حنسميها صلة صلة. نعم. <تصفيق> معنا إن ما يأتي أنكم. نعم. إن يأتي أنكم ماذا إلى التحديث وفعل الشرط وجواب الشرط جملة فمن اتبع هداي. هداي وهذه الجملة أيضا جملة شرطية فالجملة الثانية الشرطية من فعل الشرط وجوابه جواب للشرط الأول قوله فلا يظل ولا يشقى أي لا يظل في علمه ولا يشقى في عمله وقيل لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يظل في علمه ولا يشقى في عمله. فلا يظل ولا يشق. إذا ما لا يظل يعني في علمه. لأن الظلال يرجع إلى هذا. والشقاء يرجع للعمل. ولا يشقى في عمله. وقيل لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يعني بحرمنه من الجنة. نعم. وهما متلازمان. لكن الغالب لكن الغالب أن الظلال في مقابلة العلم والهدى وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قيل إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاع, أضلاع أضلاعه وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا وأنه وإن كان في صور ظاهري فإن قلبه في ضيق وضنط كما قال تعالى ومن يرد أن يدله يجعل صدره بيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلم فيه أنه حياة طيبة فإنه يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة نعم من أعرض عن صرعه سبحانه وتعالى وعن بهداية القرآن وعن هداية السنة كذلك فإنه ولا بد أن يعيش في معيشة ضنك ولو كان في صرور ظاهري يعني بمعنى لو كان يتمتع بالأموال ويتمتع بالأولاد وعنده من المناصب وعنده من الرياسات وعنده من كذا وكذا لكنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن شرعه فلا بد أنه سيبتلى بضيق الصدر وعدم السعادة وفقد السعادة لأن السعادة هي تقوى الله سبحانه وتعالى فتقوى الله سبحانه وتعالى هي عنوان السعادة والتي تشرح صدر الإنسان الإنسان قد يكون عنده مليارات مليارة ومع ذلك لم يرزق القناعة ولهذا تجده دائما متعلقا بهذا المال مريدا له منغفا حياته بالحرص عليه لكن الإنسان إذا رزق تقوى الله سبحانه وتعالى رزق الكفاف والقناعة ولو لم يكن بين يديه درهم ولو كان يلبس الثياب الخشن وكان يعيش في قهوف لكنه يشعر بالسعادة لأن السعادة ممثلة في تقوى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض السلفي نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلد عليه السيوف بذلك معاني بقى أخرى يعني الملوك يعني الذين يبنى أمرهم على الايه على الاقتناس يعني أعلى شيء والأثر فلو أنهم يعلمون قدر السعادة التي تكون عند الصالحين لا أرادوا الاستئصار به وأن يأخذوها دونهم لجلدون علي بالسيوف وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين كفر سجنه فقال ماذا عسى, ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي إن الجنة معي في صبر حيث رحت إن القتل شهاد وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي فيقول قول الله سبحانه وتعالى ونعرض عن ذكره فإن لهم معيشة ضنكا هذه المعيشة ضنكة قد تكون هي الدنيا ولو كان عند الإنسان سرور لأنه لا يغزق راحة الغال ولا انشراح الصبر نعم. وقوله ونحشره يوم القيامة دي أعمى حساً أم معنى المعنيان حساً ومعنى ولهذا قال رب حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها يعني فركتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى يعني تترك لا فالنسيان المضاف إليه سبحانه وتعالى على قسمي أو نسيان عموماً آسف يعني نسيان عموماً الوارد في نصوص الشريع على قسمين القسم الأول نسيان بمعنى الذهول عن الشيء نسيان معروف ربنا تؤخذنا نسينا وأخطاءنا الذهول عن الشيء معنى الأول أنه ياتي النسيان ويراد به الذهول عن الشيء وهذا إنما يكون في حق المخلوق إلا يكون في حق الخالق هذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبدا ولا يضاف إليه عز وجل المعنى الثاني نسيان بمعنى الترك نسيان بمعنى الترك وهذا الذي ورد إضافته لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم والمعنى تركوا شرعه فتركهم سبحانه وتعالى وكذلك هنا لما حشرتني أعوى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك أية فنسيتها فنسيته وكذلك اليوم تنسى لأن النسيان أصلا في معنى المخلوق هنا بمعنى الايه بمعنى الترك يعني فتركته وكذلك اليوم تترك وعلى النسيان هنا في معنى في المخلوق في معنى عن الشيء لا بمعنى الترك فتقول إنسان أنت نسيتك والله انت نسيت الواجبات الله انت نسيت واجبات منيات ليس هو النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن شيء وانما هو بمعنى الترك ترك الامتثال <تصفيق> لا طبعا لفظ غلط قول الناس ربنا هذا غلط الله سبحانه لم يكن ناسيا قال سبحان كان ربك نسي أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، لا يظل ولا يشقى، وأن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الآخرة. علم من هذا أن القرآن نور وأنه سبب الهداية، يهدي به الله، وأن المهتدي به من اتبع رضوان الله يعني الأ... وأما الآية الثانية هي قد ولق... لق... لق... لق... جاءكم من الله نور وكتاب مبين. علم من هذا؟ كما قال تعالى في ايه اخرى ياترغم من هذا ان القران وصف وصف. من هذا ان القران نور وانه سبب سبب الهدايه يهدي به الله وأن المهتدي به من اتبع رضوان الله كما قال تعالى في ايه اخرى هدى للمتقين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين طيب كيف نشبع بين القول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقيم وبين القول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم لوجه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ما. يعني كيف نجمع بين كون القرآن هداية المتقين وبين كون القرآن هدالة للناس أيوة نعم أن الهداية تطلق رد بها معنيان الأول التوفيق والثاني الدلالة والإرشاد فهي للناس جميعهم هداية وإرشاد وكان المعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزله هداية للناس فأما من تمسك بهدايته وأخذ به فقد هدي الهداية الأولى لهداية التوفيق ومن أعرض عن ذلك فقد حصل له هداية الدلالة والإرشاد لكن لم يحصل له هداية, هداية التوفيق فهداية للناس بمعنى أنه فيه مصدر هدايتهم ولكن من الناس من يعرض من الناس من يأخذوا فأما من أخذ كان تقي وما من أعرض عن ذلك فإنه يكون كافرا أو منافقا كذلك هنا يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ما إعراض قوله سبل السلام مفعول ثان ليهدي لأن يهدي تضمن مفعولين تضمن مفعولين الأول من اتبع والثاني سبل السلام وهنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام مع أن سبيل الله واحد كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرخ بكم عن سبيله فكيف الجمع بينهما فيقال يعني بين سبل جمع وبين سبيل ونظر صراطي مستقيما فاتبعوه كيف الجمع بين سبل كجمع وسبيل كمفرد أو صراط مفرد نعم. فيقال إن سبيل الحق واحد لكن له فروع صلاة صلاة زكاة صول حج جهاد بر صلة وما أشبه ذلك هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد وأيضا ما يمكن أن تطلق السبل ويراد بها الإسلام وإنما تضاف سبل السلام فإذا كانت كلها مؤدية إلى السلام فهي الإسلام وقوله عز وجل يعني إذن الجمع بين, بين السبل يهدي به له من تبع الرضوان سبل السلام أوضحنا من السبل معنى سبل الله واحد وفي الآية الثانية نهى عن اتباع السبل وضينا أن طريقة الشيطان سبل فكيف الجمع؟ نقول الجمع بأن سبيل الله سبحانه وتعالى واحد لكن هذا السبيل الواحد له شعب كثير لو شعب كثيرة ولكن مودها إلى واحد أما سبل الشيطان فيشعر في سبل متفرقة متضاربة نعم ومتنوعة هذا سبيل الزنا وهذا سبيل الربع وهذا سبيل الضلال وهذا سبيل العجب وهذا سبيل الغرور إلى أخير وقوله عز وجل يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه الحسية أم المعنوية؟ المعنوية لأن القرآن هدايته معنوية. فيخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل وظلمات القصي ظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم وظلمات القصي أن يكون عنده علم ولكن لا يريد الحق. إذا النور من... هذا, هذا كلام طيب جدا جدا. شوف الشيخ واضح الظلمات معناها يقول ظلمات الجهل وظلمات القصد ظلمات الجهل وظلمات القص وهذا جامع لجميع أنواع الغواية والضلال الذي يعيش به الإنسان في ظلمات قال ظلمات الجهل والثاني ظلمات القص ظلمات الجهل يعني ما في علم ولا شك أن السبب الأول في الظلال الجهل الثاني قد يكون الإنسان عنده إيه عنده علم لكن ليس عنده خصن القصد فلا يهتدي بعلمه بل يضل لأنه لم يرد بعلمه النجاة ولم يرد بعلمه الذكاء، إنما أراد بعلمه إرادات أخرى فهو سيء القصد ولذلك فإن سوء القصد حجاب بين الإنسان وبين الهداية كما أن الجهل حجاب بين الإنسان وبين الهداية لا بد ان يكون عند الإنسان الامران وهذا قول معنى قول الله سبحانه وتعالى يهدي الصراط المستقيم صراط الذين امته عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم من عرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه عندهم سوء قصد وهم اليهود وضالين هم من عبدوا على جهل فمرجع الضلال إذن ومرجع استحقاق الإنساني لهذا الوصف ظلمات يرجع إلى هذين الأمرين إلى الجهل وإلى سوء القفض وهو الموجود في قول الله سبحانه وتعالى غير مغضوض عليهم ولا أضاله أما المتقون أما الذين عصوا المستقيم فقد جمع بين أيه بين العلم وحسن القفض بين العلم النافع والعمل الصالح هم أرادوا يعني عالمو ليعملوا وعملوا على علم نعم إذا النور نور العلم ونور العمل، وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وخروجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، قد يقول قائل كيف هذا؟ كيف قال يهديه بإذنه؟ لأن الله تعالى لا يهدي إلا بعد أن يريد، فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من, من اتبع يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل عمله ولا يتعلم إلا بإذن الله. وقوله يهديهم إلى صراط المستقيم هذه من باب عطف الصفة لأن قوله يهديه الله من تبع رضوانه سبل السلام ومعنى قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة ولهذا ودية الثانية بإلى ودية الأولى بنفسها يهدي الله من اتبع فنتحدد بنفسه لكن الثانية يهدي ويهديهم إلى سرطة النصر فلعل المعنى أن الهداية الأولى تكون يقصد بهداية التوفيق والثانية يقصد بهداية الدلال أول يكون هذا من عطف الصفة من باج عطف الصفة ونقول المعنى أنه من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى إلما كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى قوله قال تعالى ألف نعم. لا مراء كتاب أنزلناه إليك لتقرد الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما قلت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صلاة مستقيم صلاة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور هذا كالأول تقريبا لكن فيه فائدة وهي صحة أضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج يعني أنت ما أن عند المخرج حقيقة هو الله ولهذا قياده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل فيضافة الشيء إلى سبب معلوم أمر جائز سببه المعلوم أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب المعلوم لأنه هو الذي أخذ بيد الناس ودلهم ووجاهم لكن هداية الناس إنما هي محض توفيق منه سبحانه وتعالى فتكون إضافة ببي الإضافة للشيء إلى السبب المعلوم لكن قول سبحانه وتعالى بإذن ربهم يرفع, يرفع الظن من أن يظن الظال أن السبب هنا مستقل وأن الهدايه بيده صلى الله عليه وسلم لا ليس بيده صلى الله عليه وسلم هدية التوفيق ليس بيده انما هدايه الدلالة والإرشاد نعم وهذا قال سبحانه مثبتا الهداية للرسول ونافيا الهداية على الرسول في مواضع في القرآن قال سبحانه وإنك لا تهدي لأصرف المستقل وقال إنك لا تهدي من أحبب فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة المنصية هداية الطوفان والمثبتة هداية الدلالة والإرشاد. فأضاف الشيء إلى سبب معلوم أمر جائز ولا أحد ينكر ينكره بل قد جاءت به السنة وجاء به القرآن إذا كان سبب معلوما إما بالشرعي وإما بالحس والواقع ولكن هذا السبب يجب يجب, يجب إذا يجب اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا سبب ليس مؤثرا بنفسه. بل بإذن الله الذي جعله سببا ولهذا قال هنا بإذن ربهم وقوله الحميد فعيل هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو أو بمعنىهما؟ بمعنىهما، فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله هنا كيف نعربها؟ بدل من العزيز قلنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا القرآن وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة الحقيقة أم المعنوية المعنوية وإن شئت فقل الحقيقة أيضا الحقيقية الحقيقية أيضا لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة وقوله وقد تم الله سبحانه وتعالى الأخرة حياة كما قال الله سبحانه وتعالى قال يا ليتني قدمت لحياتي لي ما بيلي الحياة الحقيقة الدائمة فعلا لأنه ما في الموت بعدها وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به وبهذا استدلنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا وجه ذلك أن الله قال في آية أخرى ألا لهم خلق والأمر فجعل الأمر تقديم قسيما للخلق والقرآن من الأمر والقرآن من الأمر لا من الخلق. ألا أل له الخلق والأمر؟ فالقرآن من الأمر لا من الخلق. ان الله قال ألا له الخلق والأمر. فو فجعله قسما يعني مغايرا. فالخلق غير إيش؟ غير الأمر. نعم. فتبين من هذا القرآن غير مخلوق وهذا من وهذا دليل ماتع جدا في هذه المسألة. قال سبحانه وتعالى وكذلك أُوحينا إليك راهن من ايه من امرنا ما قال من خلقنا قال من امرنا طيب ما معنى من امرنا هنا الله أبسط حمزكر في راية الأخرى قال قال له الخلق والأمر فجعل الأمر قتيما للخلق عندكم في النسخة عندكم فجعل الأمر يعني ايه تقدمة للخلق بمعنى أن الخلق كان بالأمر كن فيكون أيوه ما هو الخلق كان بالأمر ما ما حصل خلق إلا بالأيه إلا بالأمر أنا لو الخلق والأمر والأمر هنا مقصود به كن فيكون فلو كانت كل مخلوقة يبقى لو الخلق والخلق يبقى ف... <تصفيق> نعم وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أين مفعول تدري لأن تدري لأن تدري تنص مفعولين علقت بما الاستفهامية لأن ما استفهام مفتدأ الكتاب خبره والجملة من المفتدأ والخبر في محل نصب. سد, سد, سد, سد, سد ما سد مفعولي تدري سد ما سد مفعولي تدري أه أه سد ما سد سد ما سد مفعولي تدري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه نعم صحيح وقوله ودل هذا على أن الإيمان يعرف إلا من إيه؟ إلا من وحي. ما يحافظ؟ ما. وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء يعني صيرنا هذا الروح الذي نوحيه إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا من هم هؤلاء الذين يهدون كلمة من نشاء عامة ولا ندري من هو الذي يشاء الله أن يهديه للقرآن بالقرآن. لكن إذا رجعنا للآية التي قبلها صار الذي يهدي به الله من, من اتبع رضوانه من عباده وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هنا قال تهدي وقبلها وإنك لتهدي لكن بين الهدايتين فرق نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة ولهذا عديت بنفسها نهدي به من نشاء وأما لتهدي إلى فهذه هداية دلالة الرسول يهدي إلى الله إلى ولا يهدي من إنك لا تهدي من أهلاد لكن تهدي إلى صراط مستقيم يعني إذا معنا أن الهدى المعدّب إلى تكون هداية إيه دلالة تهدي إلى والهداة إذا لم تعدى أو جاء بعدها من فإن تكون هداية توفيق فهو عليه الصلاة والسلام يدل, يدل الناس إلى هداية الدلالة يقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هنا صراط أضيف إلى الله عز وجل ولكن أضيف في صورة الفاتحة إلى غير الله فقال صراط الذين أنعمت عليهم ولا تعارض بين الآيتين لأن أن الصراط طرحا يطلق, يطلق ويضاف إلى الله صراط الله وطرفا يطلق ويضاف إلى العباد صراط الذين أنعمت عليهم وهذا ما في طاعه لأنه باعتبار إضافته الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بسلوكه وباعتبار إضافة العباد لأنهم هم الذين سلكوه فباعتبار الثاني يضاف العباد وباعتباري الآمر الهادي إلى ذلك يضاف الله سبحانه وتعالى فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه وإضافته إلى الناس صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكون فالإضافة مختلفة ولهذا صح إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. وقوله على إلى الله تصير الأمور الأمور هنا أي الشمول كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى من إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا الأمر ولهذا لا مرجع للخلقي إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع حوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فخفوه إلى الله وكذلك الأمور الكونية قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله وفي قوله ألا إلى الله تصدير الجملة بألا للتنبيه الدال على الأهمية وتقديم المتعلق يفيد الحصر يعني ألا إلى الله لا إلى غيره نعم نستفق هذا القدر نستفق عند ببئة كلام الشيخ دستام رحمه الله تعالى في مقدمته للتفسير